ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم, فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركه ولا تخشى فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مِمَّا خَشُوا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَ جانبا الطور الايمن ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي يحل عليه غضبي فقد هوى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا نَاءَتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرضَى قَالَ فَإِنَّا قَذَفْتَ قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ رَبَّنَا أَسْفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّ وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أفطال عليكم العهد أن أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بما ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها, فقذفناها فكذلك ألقى السامريين فأخرج لهم عجلاً جسدا له خوار، فقالوا هذا إلىكم وإلىهم سافني، ي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 إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقَتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرُقُ بَقَوْلِي قَالَ فَمَا خَطُبُكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَدْتُ قَبْضَةً من اثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سونت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أكيد انَّهُ ثُمَّ لَمَنْسَفَنهُ فِي الْيَمِّ مِنْسَفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إلا هو وسع كل شَيْءٍ عِلْمًا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 وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن بثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون يقول أنثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينزفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفا فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنسى وع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما وَلَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلَى تِلُوجُهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَهُ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 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقرب رب زدني علما ولقد عهدنا إلى نَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عدو وكُل فَلَا فلا يخرج من الجنه فتشقا ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تضنى فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا, وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا قال اهبطا منها بَعضُكُمْ بعضكم لبعض العدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم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 ذالك لا آيات لأولنها ولو كَلِمَةٌ كلمة سبقت من ربك لكان لزامه وأجل مسمى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 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ الْعَاقِبَةَ اتَّقِ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أولم تأتهم بينتما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا, لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى